Așa la محمد الرسول الله أشهد أن محمد الرسول الله حي على الصلاة الحمد لله الذي شرح صدور العابدين وأنزلهم نزل المقربين أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها السماوات والأرض ولأجلها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكافرين ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدوائن وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أرسله الله رحمة للعالمين وإمامًا للمتقين وحجة على الخلق أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يضمون أيها المسلمون إن الصدر وسكون النفس وطمأينة القلب أمل كل من عاش على الغبراء وحاجة كل ماش في مناكبها باحث باحث عن طيب العيش فيها مريد حيازة أوفا حظ من السعادة لنفسه وإدراك أعظم نصيب من النجاح وإذا كان للناس في أسباب تحقيق شرايح الصدر مذاهب واتجاهات شتى، فإن للصفوة، فإن للصفوة المتقين أول الألباب من المعرفة الراسخة بأسباب ذلك وبوائده، ما يجعل سبيلهم إليه أقوى من السبل وأهداها وأحرها ببلوغ الغاية فيه، لأنه سبيل مضى عليه وأرشد إليه رسول الهداة صلى الله وسلامه عليه. وهو الحريص علينا، الرؤوف الرحيم بنا الذي قال في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم الحديث والذي كان صلوات الله وسلامه عليه أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفس نفسه وأنعمهم قلبا لما جمع الله له من أسباب شرح الصدر مع ما آتاه من النبوة والرسالة عليه أتم الصلاة وأتم السلام إنها يا عباد الله أسباب يأتي في الطليعة منها الهدى والتوحيد كما قال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا كأنما يصعد في السماء وقال عز وجل أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ من رَبِّهِ فهو على نور من ربه فويل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين أي لا يستوي هو ومن قس قلبه من قس قلبه بالبعد عن الحق والإعراض عن الهدى كما قال عز اسمه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلو كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها إنه نور الإيمان الذي يضيء الله به القلوب الذي يضيء الله به قلوب من شاء من عباده فيشرح به صدورهم وتطيب به نفوسهم وتنعم به قلوبهم وفي الإنابة إلى الله ومحبته والإقبال عليه تأثير عجيب. تأثير عجيب في شراخ الصدر، وكلما كانت المحبة أقوى كان شراخ الصدر وطيب النفس كذلك، وعلى العكس منها الإعراض عن الله تعالى والتتعلق بغيره، فإنه من أعظم أسباب ضيق الصدر، لأن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجنا في محبته. فهما كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله محبّتان هما محبّتان محبة هي جنة الدنيا هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواءها بل حياتها وقرّة عينها وهي محبة الله وحده بكل القلب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 راعب في حيازة الخير لها، وفي الإحسان إلى الخلق، وفي إلى الخلق في كل درب الإحسان، ن... و... بنفعهم بكل ما يمكن نفعه، بكل ما يمكن نفعهم به من مال وجاه وتعليم علم نافع وأمر بمعروف ونهن عن منكر وصلة وصداقة وغيرها. في ذلك تأثير عجيب في شرح الصدر وشرور النفس وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لانشراح صدر المتصدق وضيق صدر البخيل فقال فقال في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقه اتسعت عليه وانبسطت حتى تعفي أثرة وإذا هم البخيل بصدقه تقلصت وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها فيجهد أن يوسعها فلا تتسح. وان ذكر الله تعالى على كل حال له هو من اقوى اسباب اسباب شراح الصدر وقد بين ربنا تباركه وتعالى حسن جزاء الذاكر له وعظم منزلته عنده سبحانه بقوله فاذكروني اذكركم فاذكروني اذكركم واشكروا ومن ذكر الله تعالى، ومن ذكر الله تعالى كان أشد الناس بكل إن شراح صدر، كما أن الغفلة عن ذكره سبب لضيق الصدر وهمه وغمه، وإن أشرف الذكر وأعظمه تلاوة كتاب الله تعالى بتدبر يبعث على العمل، فإن التلاوة الحقة كما قال أهل العلم هي تلاوة المعنى والتباعه. تصديقًا بخبره، واقتِمارًا بأمره، وانتهاءً بنهيه، واقتِمامًا به حيثُما قادةً قد تَلَه فتلاوةُ القرآن تتلاولُ لفظه ومعناه وتلاوةُ المعنى أشرفُ من مجرد تلاوةِ اللفظ وأهلُها هم أهلُ القرآن الذي لهم الذين لهم الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة فإنهم أهل تلاوة ومتابعة حقا. ألا وإن الصلاة التي هي عماد الدين وخير أعمال العباد كما قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا وعلموا أن خير أعمالكم الصلاة الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه. والحاكم في مستدركه باسناد صحيح إن الصلاة التي تقام على الوجه الكامل ظاهرا وباطنا مع جماعه المسلمين في المساجد مفرحه للنفس مذهبه للكسل شارحه للصدر مغذيه للروح منوره للقلب حافظه للنعمه دافعه للنقمه وما استجمعت وما ومستجمعت مصالح الدنيا والآخرة ولست دفعت شرورهما بمثل الصلاة كما قال رحمه الله وفي العلم المقتبس وفي العلم المقتبس من مشكات النبوة المنوّري بأنوار الوحيين فيه من عوامل شرح الصدر ما لا منتهى له ولا حد يحده وفي الإعراض عن الفضول أي زائد وما لا حاجة إليه من النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم باعث قوي باعث قوي لشرح الصدر لأن هذه الخمسة مفسدات للقلب تطفئ نوره وتطفئ عين بصيرة وتثقل سمعه إن لم تصمه وتبكمه وتضعف قواه كلها. وتوهي صحته، وتفتر عزيمته، وتوقف همته، وتنكسه إلى ضرائبه، فهي عائق له عن نيل كماله، قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له وجعله نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه انتهى، فاتقوا الله عباد الله، وخذوا. بمناهج الصفوة المتقين أول الألباب الذين استنوا بسنة خير الورى صلوات الله وسلامه عليه واقتفوا أثره واقتت... واقتفوا أثره فكانوا أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدر وأنعمهم قلبا فما أسعد من سلك هذا المنهج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 إن من أسباب شرح الصدر التنزه عن ذميم الصفات ومقبوح الأخلاق فإنها من أظهر أسباب ضيق الصدر فإذا لم يكن للعبد سعي لإخراج تلك الصفات والبرء من دغالها لم ينتفع بشرح صدره وكان قلبه لما غلب عليه منها وإن من أقبح تلك الصفات وأشدها نقرة الكبرى والعجباً والغرور والحسد والأثر وسائر أمراض القلوب فإنها تورث ضيقاً وهموماً وغموماً وألاماً فاتقوا الله عباد الله واذكروا أنه لا سبيل إلى انشراح الصدر وشرور النفس وشرور النفس وتنحوم القلب إلا بالإقبال على الله فإنه لا حزن مع الله أبداً ولذلك قالت على حكاية لقول نبيه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا فمن كان الله معه فما له والحزن وإنما الحزن كل الحزن لمن أعرض عن الله وفوكى إلى نفسه وهو الله الا, ألا صلوا وسلموا على خاتم رُسُلِ الله محمد ابن عبد الله وقد امرتم بذلك في كتاب الله حيث قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ورد اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآلي والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وحم حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصلح قادتهم وجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم أنصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وهي له البطانة الصالحة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 وجميع سخطك يا رب العالمين، اللهم اكتب النجاح والتوفيق لطلاب العلم وطالباته في امتحاناتهم، وألهمهم الإجابات المسددة الموافقة، وألهمهم الإجابات المسددة الموافقة يا رب العالمين، اللهم أكفنا أعداء قواعدنا بما شئت. اللهم اكفنا أعداءك وأعدائنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا أعداءك وأعدائنا بما شئت يا رب العالمين اللهم إن نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم إن نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضي تأمالنا وختم من الصالحات أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا و. فإن لم تغفِر وترحمنا لنكونن من الخاسِرين ربنا آتنا في الدنيا حسنَة، وفي الآخرة حسنَة، وقِنَا عذابَ النار وصلَّى الله وسلم على عبدِه ورسولِه نبينا محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين والحمدُ لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا على الصلاة حي على الفلاح قد قام الصلاة استو استووا أقيموا صفوفكم وشدوا الخلل أتم الصف الأول فالأول الله.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 الله أكبر سمع الله لمن حمد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 سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله.